ف قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء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 ر ب ك موسوعه أرداكم النابلسي م للعلوم ا ف الاسلاميه ع ت ن وقيضنا ل م ترنا فزينوا لهم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم وحق عليهم القول في أ م م قد خلت من قبلهم من الجن والانس ر ي ن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 ل ا ه م ا ء الله الحسنى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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه أ ن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياء لفضيله ا ما تشتهي ل د ك ت و ل ك م فيها م ا ت د ع و راتب النابلسي غفور رحيم ومن أحسن ق ل م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 وما يلقها و الا الذين صبروا وما يلقها و الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ّ انه هو السميع العليم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 فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن آ ي ا ت ه انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 أ ف م ن يلقى في النار خير امن أم م ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم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 إ ن ربك لذو مغفره وذو عقاب أ ل ي م ولو جعلناه ق ر آ ن ا أ ع ج م ي ا لقالوا لولا فصلت آ ي ا ت ه أ ع ج م ي وعربي قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء